of oh, تاكل مو انتظر قالو بعد ما يرجع بدارك حرت بعدك شجاوبهم حبيبي وضاحت اخبرك صحيت مشتاق كفاك فراق صحيت مشتاق كفاك فراق تعالونا اوريامي يا غايب يا ضعت امري تعالونا وريامي يا غايب يا ضعت امري اداره الانتاج السيد حكيم الغالبي وعباس الخزاع سالت النجم يا الغايب صدق ما شافته هلالك ولا شاف في القمر طولك ولا يندن ضو شعالك وين يا مايل عين تدورك وين يا ماي العين تعالونا اوريامي يا غايب يا بعد عمري تعالونا اوريامي يا غايب يا بعد عمري حبيبي <تصفيق> shofa اتما ضاعت احلامي اريد ان ترجع فرحي حزينه عيوني ما نامت عليك ودي ابني ضل صاحي تعالوا شوف ملكني الخوف تعالونا ورياني يا غايب يا بعد عمري حبيبي <تصفيق> اللي لا يسلك عليكم ان الفاضل